وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله ولكن الله يسلق رسله على ما يشاء والله على كل شيء قدير.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 والذين تبوا أداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتوا ويأثرون على أنفسهم ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون.